كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد فما زال الحديث موصولا في كتاب الطهارة باب الوضوء وقد توقفنا في المرة السابقة على نواقض الوضوء وهي المسألة السادسة والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده وهي ستة ستة أشياء تبطل الوضوء وتفسده الأول الخارج من السبيلين أي من خرج أي من مخرج البول والغائط والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم أو دم استحاضة أو ريحا قليلا أو كثيرة لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يبقى هذا هو الناقض الأول اللي هو إيه؟ الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو منيا أو نحو ذلك الناقض الثاني هو خروج النجاسة من بقية البدن النجاسة تخرج من بقية البدن أي ما دون السبيلين فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا يبقى إن البول أو الغائط خرج من غير مخرجهما المعتاد اللي هو السبيلين ينقض مطلقا يعني كمن يجرى له عملية مثلا يفتح له في غير المخرج فيخرج منه إيه البول أو الغائط فهذا يكون ناقضا للو للوضوء هذا بالنسبة إذا, إذا كان إيه إذا كان بولا أو غائطا طيب وإن كان غيرهما كالدم والقيء كالدم والقيء فإن فحشاء وكثراء فالاولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق طبعا هنا الكتاب يسير على منهج الحنابلة وهم يقولون يعني إن خرج شيء من غير السبيلين من من من بقية البدن إن كان غير البول والغائط ينقض إن كان كثيرة أي انفحشة إن كان كثيرا وهنا مثل بيه بالدم واله والقيء إن كان كثيرا ينقض الوضوء لكن الذي عليه مذهب الشافعي والأئمة السبعة وهي الرواية الثانية في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام أيضا ورجحه الشيخ بن عثيمين أنه لا ينقض وإن كان كثيرا غير البول والغائط لا ينقض وإن كان كثيرا والأصل, ايه والأصل الطهارة فلا تنتقد إلا بدليل صريح صحيح إذا طالما الأصل الطهارة لا ننتقل عنها إلا ايه بدليل شرعي صحيح الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم طبعاً ده اللواء حديث ثوبان لما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا الخف إذا كنا سفر ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه يبقى لا ننزع الخفة إليه من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم في مكتوبة في الكتاب ولكن من غائط وبول ونوم هي, هي, هي نفس المعنى يعني أو زيوا وقوله العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا طبعا يبقى هنا الدليل على أن الجنون والإغماء والسكر أنه ينقض إيه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 كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضعون. يبقى اللي هي النوم هنا الناقض كما قال شيخ الإسلام الذي يكون يعني النائم فيه يدرك أو يحس بمن حوله بحيث أنه لو لو خرج منه شيء أحس به. يبقى هو دل الضابط في في في النوم الذي ينقض الوضوء بحيث أن النائم إذا خرج منه شيء شيء إيه أحس به أما إذا يعني فقد فقد الإحساس والإدراك فهذا إيه النوم الذي ينقض الوضوء مس فرج الآدمي بلا حائل يؤمس الفرج عدها من نواقض الوضوء لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ, من مس فرجه فليتوضأ وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ طبعا برضو نفس المسألة مسألة هنا خلافية مسألة مس الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا هنا على مذهب الحنابلة المشهور يعني أنه ينقض الوضوء ينقض الوضوء لكن الذي رجحه شيخ الإسلام أنه لا ينقض الوضوء بل يستحب الوضوء منه مطلقا يبقى على الاستحباب نفس الحكم هنا على على ما رجحه شيخ الإسلام الناول لا ينتقض وضوءها لا ينتقض وضوءها الناقض الخامس أكل لحم الإبل لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل. قال نعم توضأ من لحوم الإبل. إذا لم يخيره إيه في لحوم الإبل، فدل على إيه؟ على وجوب الوضوء من أكل لح الإبل. الناقض الأخير هو الردة عن الإسلام عياذا بالله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله المسألة السابعة ما يجب له الوضوء ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير بغير طهور ولا صدقة من غلول الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولأنه منع الحائض من الطواف هذا هو مذهب جمهور العلماء وأيضاً هذه من المسائل الخلفية، ولعل القول الراجح فيها والأقرب أنه لا يشترط للطواف الوضوء أما الحديث الأول فإنه توضأ ثم طاف بالبيت هذا فعل فعل منه صلى الله عليه وسلم وقال العلماء مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب هذا مجرد فعل لا يدل على الوجوب بل يدل على على الاستحباب لأن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب مس المصحف ببشرته بلا حائل أن تمس المصحف ببشرتك بلا حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن القراءة هنا بدون مس احنا في الأول أن يجب إذا كنت إيه؟ ستمس المصحف أما إن كنت ستقرأ يجوز لك أن تقرأ بغير طهارة لكن يستحب لك أن تتوضأ بخلف طبعا إذا كنت جنوبا ده مسألة الحدث الأصغر الطاهر اللي هو المتوضد يقصد بها طاهر إيه؟ المسألة الخلافية لكن طبعا مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب أن يتوضع لا يجزله أن يمس المصحف بدون وضوء خلافا للظاهرية فقالوا بالجواز لكن يعني الأحوط والأقرب مذهب الجمهور في هذه المسألة المسألة قلنا بعد ذلك ما يستحب له الوضوء عند ذكر الله تعالى وقراءة الكرآن وعند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة يبقى له تجديد الوضوء عند كل صلاة من الأمور المستحبة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 يستحب أن تتوضأ بينهما لكن هنا الحديث سبعا على ظاهره يدل على إيه إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ هنا أمر إحنا قلنا المرة فاتة الأمر يفيد إيه الوجوب اللي اللي صرف الوجوب ده اللي صرف الأمر هنا عن الوجوب إيه هي القرينة لا وهنا حاله لو أراد أن يعود يتوضأ الأمر أنه يتوضأ هنا هنا الحديث اللي يبقى زيادة عند الحاكم قوله, قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط للعود أنشط للعود فدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب بل للإرشاد ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوؤه للصلاة قبل أن ينام هنا برضو الإنسان وهو جنب إذا أراد أن ينام يستحب له إيه؟ أن يتوضأ قبل أن ينام تخفيفا للإيه؟ للجنابة وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام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 وضوءه للصلاة يبقى السنة قبل أن تغتسل أن تتوضأ وضوءك للصلاة لكن لو فرضنا أن الرجل لن أصابته جنابة وعم بدنه بالماء يرتفع عنه الجنابة نعم يرتفع عنه الجنابة لكن بشرط أن يتمضمض ويستنشق كما قررناه في المرة السابقة أن الوضوء من فروض الوضوء المضمضة والاستنشاق فيتمضمض ويستنشق ثم يعمم بدنه بالماء فهذا غسل يجزئ في رفع الجنابة يرتفع الحدث الأكبر إذا نويت الأكبر ارتفع معه إيه؟ الأصغر وإن كانت المسألة بابدو ايه بعض الرماء خالف في ذلك عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن يبقى واستحب قبل أن تنام أن تتوضأ وضوءك للصلاة الباب السادس وهو في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل أولا الخف هو ما ما يلبس على الرجلي من جلد ونحوه يبقى الخف الوجه يقوم من جلد ونحو ذلك المسألة الأولى حكم المسح على الخفين المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم وقد دل على جوازه السنة والإجماع بالإجماع أنه يجوز المسح على الخفين خلافا للشيعة فلا يرون جواز ذلك أما الدليل من السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه طيب المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما وهذه شروط هي لبسهما على طهارة يبقى في شروط قبل أن تمسح على الخفين الشرط الأول انك تلبس الخفين على على طهارة يعني تتوضأ ضوءا كاملا ثم تلبس الخفين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 لمحل الفرد أي المفروض غسله من الرجل فلو ظهر من محل الفرد شيء لم يصح المسح ماشي وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أيضا لكن قال بعض العلماء أنه إن ظهر وإن ظهر شيء من محل الفرد جاز المسح أيضا لأن الشارع أطلق وقال الخفين ولم يقيد لم يقيدهما بإيه بشيء يعني الشرع لم يقيد المسألة بشيء بأنه ما يكونش ظاهر من من الرجل شيء لا أطلق وما أطلقه الشرع يجب إطلاقه ولا يجوز أن يقيده إلا إيه إلا بدليل صحيح لذلك لو مثلا القدم كشف منه شيء جاز المسح أيضا على الخفين إباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروك ولا الحرير للرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة هذا هو التعليل؟ أن المسح رخصة ولا تستباح الرخص بالإه بالمعصية لكن قال بعض أهل العلم أن هذا الكلام يعني هنا في شيء اسمه منفكاك الجهة الجهة منفك أيه هو يأثم لأنه إيه سرق الخفين سرق الشراب مثلا يأثم على على السرقة لكن المسح يقع صحيحا المسح يقع صحيحا طهارة عينهما فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار يبقى الشرط برضو أن يكون لازم يتخفين دول ايه؟ طاهرين في ذاتهما يبقى يكون طاهر العين الفرق أن الطاهر بين النجس والمتنجس الفرق عينه نجسة أي. المتنجس طرأ عليه النجاسة أما المتنجس دي. النجس العين زي إيه زي إيه مثلا الكلب أو, أو الحمار ده نجس العين أصلا فما يصحش أصلا الجلد بتاعه يدبغ لا يطهر بالإيه بالدباغ على القول الراجع أيما إهاب هو الحديث طبعا ظاهره أنه أي أهاب يدبغ فيصبح طاهرا لذلك الإمام الشوكاني ومال إليه الصنعاني قالوا أي أهاب وإن كان جلد, يعني جلد حمار إن دبغ يطهر أيضا لكن الراجح أنه إذا كان من الحيوانات المذكّاة التي تذكى فإنه يطهر. لأن وقع في رواية الدار قطني ودباغها ذكاتها فإيه؟ من روايتي إنه إيه لزم لازم تكون من إيه؟ من الحيوانات التي يعني تذكّر، تذبح يعني. أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا يكون في المدة المحددة إيه؟ شرعا إيه هي المدة المحددة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يبقى للمقيم اللي هو في بلده يوم وليلة يوم وليلة وتجي مدة المسح بتبتدئ من إمتى لكن في المقيم له أن يمسح يوم وليل أما المسافر ثلاثة أيام بليالي المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته المحل المشروع مسحه ظاهر الخف يبقى فوق الخف مش, مش الظاهر والباطن لا ظاهر الخف فقط هو إيه؟ الذي يمسح والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف أكثر يعني معظم الخف تمسحه إيه؟ من أعلى لحديث المغير بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما يبقى ايه الصح على ايه على الظاهر مش على ايه مش باطن الخف ظاهر الخف والذي ايه يمسح ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن خلافا لمن قال انه يسن مسح الباطن مع ايه مع الظاهر لكن لا يصح في ذلك شيء إنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه مسح ظاهرة خفية مرة واحدة إلى ثلاثة هو المسح مرة واحدة ما تمسحش إيه؟ ثلاث مرات زي الرأس برضه الرأس في الوضوء والأذنين تمسح كم مرة؟ يا مرة واحدة تمسح مرة ايه واحده اي تلبس تلبسهما على طهارة تتوضأ وضوءا كاملا ثم ايه تلبس الخفين الشراب ايوه نفس الكلام الجورب اللي هو ايه من من غير الجلد زي الشراب وغيره له نفس الايه الحكم قياسا على الايه على الخفين قياسا على الخفين بجامع يعني أن الرجل محتاجة إلى, إيه؟ إلى هذا الأمر ليه؟ أتاجي لمدة جاية إن شاء الله كل ما يلبس في القدم كل ما يلبس في القدم يجوز أن تمسح عليه آه تأثر مرة واحدة ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه ولا يسن يبغوننا لو مسح بس تحت لا يجزئ طب لو مسح فوق تحت يجزئ بس مع الكراهه لأنه لم يصح مسح أسفل الخف لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو المسألة بالعقل يبقى إيه يبقى كان ال الخف أسفل كان هو ال إيه الأول من أعلى ليه لأنه هو الذي يط يطئ ال النجاسات ويطئ الطراب فكان أولا أن إيه أن يطهر. فقال علي رضي الله عنه لو كان الدين الدين بالرأي. لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى هل معنى ذلك أن الدين لا يوافق العقل يعني هو بيقول له الدين بالرأي كان يبقى الأولى أنه يبقى تحت لكن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخف هل معنى ذلك أن الدين يخالف العقل يعني هو الحديث ظاهره ذلك يدل على ذلك لكن هو هنا القول عليه رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني في بادي الرأي في بادي الرأي يعني في ظاهر الأمر لكن عند التأمل يتوافق مع العقل أيضا أنك تمسح الظاهر ليس الباطن ليه؟ لانه أصلاً لو مسحته باطنه لازداد تلويثا ده مسح مش غس فانت تمسح كده لو كان في طرابها هيبقى طين فايه فالاوله انك تمسح فوق لانه مسألة عبودية فايه فالمسح حتى تحت في ظاهر الأمر يبقى انت بتمسح فوق لان لو مسحت تحت يزداد ايه تلويثا لانه ايه يعلق به شيء من الطراب أو نحو ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه المسألة الرابعة هي مدة بائه المسح ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يعني سفر المسافة لا, لا, لا تبيح له أن, أن, أن يقصر الصلاة ده للمقيم اللي هو يوم وليلة أما بالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني ايه في المسح على الخفين لحد ايه لحد ايه من ايه صعيد ولا الحيد أيوه ال أيه طبعا مسألة كسر مش فاهم سؤالك آه اللي يبيح لك قصر الصلاة أنت دواء السفر المينية ده يبيح لك أنت تكسر الصلاة يبيح أولا أنت في سفر المينية تكسر الصلاة ولا لا؟ تكسر الصلاة لأنه يسمى سفرًا مش من أي سفر الجيزة مثلاً سفر برد آه أنا بس بكرر مسألة الأول إذا سفر يباح إيه لك قصر الصلاة السفر اللي اللي يباح لك أن تقصر فيه الصلاة تمسح أيضاً فيه ثلاثة أيام ولياليهن تلاتة تفضل تمسح تلات أيام إيه ولايالي تبدأ المدة من إمتى جاية زي ما يوعد بقى هو زي ما يوعد تغمى هو مسافر يأخذ حكم المسافر في قصر الصلاة وفي المسح وفي أحكام المسافر ماشي مبطلات مبطلاته ويبطل المسح بما يأتي إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح إذا يعني واحد لسه ابتدى المسح والمدة ما انتهتش أصابته مثلا جنابة يجب عليه أن إيه؟ يخلع خفيه ويغتسل لأنه يجب في الحدث الأكبر أن تعمم جميع بدنك بالماء ينفعش هنا مسح ماشي الدليل حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه إلا من جنابه فإيه فننزع الـ الخفين المسألة الثانية إذا ظهر بعض محل الفرد طبعا ده على, على القول اللي هو رجحه إنه لو ظهر بعض محل الفرد يبطل المسح لانه اشترط إنه لازم يكون الخف ساتر لكل القدم لكن كما قلنا أن الصحيح لا يشترط ذلك ماشي لانه طبعا الدليل ايه لا يشترط انه القدم كلها تكون مستورة لا احص بالبدايه احص مسألة لا احص اشترطنا انه هنا في الكتاب اشترط انه لازم يكون الخف ساتر لجميع القدم يعني لو مكشوف مثلا في بعض الناس بيشرب بيقطع مثلا من الابهام على على القول ده ما يصحش انك تمسح ايه عليه لكن على ما قلنا انه ايه يصح ايه ذلك الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فامرهم ان يمسحوا على العصائب العمام يعني والتساخين التساخين دي يعور عن ايه لفائف تلف على القدم ودي لا يخلو منها إن ايه يظهر من القدم شيء ضف إلى ذلك أن معظم الصحابة كانوا فقراء أصلا فلا يخلو من خروق في خفافهم ولو كان هذا الأمر مشروطا لا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز المسح عليه إذا ظهر بعض محل الفض تكلمنا على ذلك نزع الخفين يبطل المسح أنا دووقتي توضأت ولبست الخفين على طهارة كاملة أحدثت توضأت ومسحت على الخفين ثم نزعتهما هل ذلك يبطل الوضوء هنا على القول الذي رجحه أنه إيه؟ يبطل الوضوء لكن هذه المسألة أيضا مرجوحة الصحيح أنه لا يبطل الوضوء الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تزول إلا بدليل شرعي مثله ماشي طالما الطهارة ثبتت بدليل شرعي لا تزول إلا بدليل دليل على الكلام ده وأيضا قاسوا ذلك على رجل له شعر كثيف مسح عليه في الوضوء وبعدين حلق شعره هل يبطل الوضوء؟ طيب نفس المسألة مسح على الخفين وخلع الخفين هل يبطل الوضوء؟ نفس الكلام إيه؟ قياساً على إيه؟ على حلق الشعر. انقضاء مدة المسح مبطل للوضوء أيضاً للمسح يعني. ماشي يبقى إيه؟ يبطل الوضوء انك لو لو إيه؟ انقضت المدة. برضو دي من المسائل المرجوة. انت دلوقتي مسحت. انت على وضوء. من المسح يعني أنت مسحت وما زلت على وضوء على طهارة وآخر المدة أدن المغرب أذن المغرب أنت لم تحدث أذن المغرب يبقى كده مدة المسح خرجت هل يبطل وضوء؟ الصحيح أنه لا يبطل وضوء لأن أنت على طهارة أصلا إلا يبطل وضوء لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مبطلات الوضوء ماشي يبقى ايه يبقى ايه لا يبطل الوضوء ايضا انتهاء المدة <تصفيق> اكتب القول الراجح الذي الل رجحناه وهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ماشي. مش متلوش. تحفظه وتعرفه بس تكتب القول الرجح جنبي. ايه. ايه. ايه. ايه. ايه. نروح للبيت. ايه. ايه. قيمة القيمة بتاعتها النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة المسح ليعلم انتهاء المسح لا انتهاء الطهارة يعني إذا أزل المغرب ما تمسحش بقى بعد كده بس ما تنتهيش الطهارة أحدث خلاص بقى أيه لكن أنا على على طهارة ماشي والمدة انتهت النبي قال يمسح المقيم يوم وليلة طب النبي حدد المدة لماذا ليعرف انتهاء مدة المسح لا ليعرف انتهاء الطهارة النبي لم يقول ان الطهارة انتهت لكن مدة المسح هي اللي, ايه؟ هي اللي انتهت مدة المسح مفهوم الكلام ده مدة المسح هي اللي انتهت مش مدة الطهارة إنه لسه على المسألة التي رجحناها هيبقى له أن يلبسهمها مرة ثانية أما على الكلام اللي هنا إنه إيه هذا الكلام المسألة كده المسح يبطل بتعيد بل إيه المسألة أم هو يبطل هو هيبطل المسح ومعناه يبطل الوضوء برضه المسألة يعني بها أنه هو ايه يبطل الوضوء أيضا اه ايه راح هو هو المشهور مذهب الحنابلة أن ذلك مبطلات المسح ماشي المسألة السادسة ابتداء مدة بقى المسح امتى بتبتدئ مدة المسح تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس يبقى هنا الكلام اللي قالوا انها تبتدئ من ايه من الحدث يعني ايه يعني انا توضقت وضوءا كاملا ولبست عليه الخفين احنا عندنا تلات اقوال في ابتداء مدة المسح الأول قال من أول اللبس أول ما تلبس الخفين وأنت على طهارة عد من أول كده هنبتدي مثلا من إيه من الصبح ماشي صلاة الفجر توضقت ولبست الخفين على القول الأول المدة تبتدي من أول إيه من أول الفجر من أول ما لبست الخفين ماجي مفيش داعي انتها تمسح له اه ما تجي تتوضأ تمسح ماشي يبقى الم... الم... الاول القول الاول إيه؟ من مدة المدة اللي بتاعتها بتاعته من امتى من اللبس اول ما تلبس الخفين تعد بقى من اول إيه؟ يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولا يليهن للمسافر يوم ولا ايوه يوم كامل يعني آه. لا حددها بعض الناس بالخمس لكن الصحيح اللي هو يوم وليلة مش خمس صلوات ما أنا ممكن هو القول الجاي هيوضح لك لما نخلص المسألة دي أتضح لك القول الثاني وهو المذهب هنا اللي هي إيه؟ تبترق مدة المسح من الحدث بعد اللبس المدة تبترق من إيه؟ الحدث بعد اللبس يعني خلص توضأ للفجر لابس الخفين على القول الأولى تبتدي المدة كده طيب ظل على طهارات إلى الظهر ثم أحدث على أذان الظهر يبقى المدة هنا على الكلام ده تبتدأ من أول الحدث اللي هو الظهر طيب القول الثالث وهو الأقرب اللي هو تبتدئ من المسح تبتدئ من المسح يعني توضأ للفجر لبس الخفين ظل طاهرا إلى الساعة التاسعة ثم أحدث ظل محدثا إلى أذان الظهر على الحدث إلى أذان الظهر ثم توضأ ومسح حد يعرف يقول لي بقى لثلاث أكوال في في المسألة اللي احنا قلناها ده في المثال ده توضأ للصبح لبس الخفين أحدث في الساعة التاسعة توضأ عند أذان الظهر المدة تبتدئ من إمتى على ما قلناه القول الأول اللي هو بيقول إيه أه آه. ماشي. واضح الكلام ده. طبعا القول الأخير هو الأقرب أن تبتدع من المز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم كذا وكذا. يمسح. يبقى لا يصدق عليه أنه مس أنه يمسح إلا إيه إذا مسح يبقى يمسح يوم وليلة. يبقى لا تبتدئ إلا من المسح لأنه لا يصدق عليه أنه مسح إلا إذا مسح أنه ماسح إلا إذا مسح ماشي قص بقى على الكلام اللي قلناه اللي ابتدأ بقى شوف بقى أنت ابتديت من إمتى اللي ابتدأ المسح ماشي لو ابتدأ من أول ما تمسح يعني توضقت ولبست الخفين وأحدثت وتوضقت ومسحت أول ما تمسح المدة تبدأ من إيه؟ من هذا الوقت. مفهوم الكلام؟ لا لا لا مش مش مش مقيادة بالصلاة. يوم وليلة كده طيب أنت. تمت تنت المس مش الطهار هتنتهي في صلاة الظهر اليوم التالي. ماشي صلي بقى زي هتبتدي هتنتهي وخلاص زي ما قلت مقيدة بيوم وليلة مش لازم بقى يوم وليلة نكون فيها نهار ولا ليل مش لازم انت ممكن تبتدي بالليل يعني انت حسبها كده من أول المسح تاني يوم في نفس النقطة اللي انت ابتديت من المسح ينتهي المسح لا تنتهي الطهارة وإلا فممكن واحد يبتدئ المسح من الفجر يبتدئ أصدق لبس الخفين من الفجر وظل على طهارته إلى صلاة العشاء انتهت كده مدة ده لما مسحش ولا مرة يبقى مش مقيدة بإيه بخمس صلوات وابتدى بقى نام بعد العشاء ما مسحش بقى هو خلاص نام بعد العشاء صلى العشاء ونام واستيقظ الفجر ومسحها المدة يبتدي من إمتى من الفجر رغم أنه فات يوم وزيادة كمان هو من أول ما مسح يبقى خلاص يوم ولا يعني اليوم التالي اليوم التالي اه اه يبقى دي ابتداء المدة المسألة السابعة المسح على الجبيره والعمامة وخف وخمر النساء الجبيره طبعا معروف زي الجبس يعني والعمامة اللي هي ما تكور على الرأس العمامة اللي هي تلف على الرأس نقرأ الكلام الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتأم ويمسح عليها وكذلك يمسح على اللصوص واللفائف التي توضع على الجروح فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة يعني واحد مثلا الكسر هنا ما يجيش يربط لحد هنا لا تكون على قدر الحاجة يربط على قدر الحاجة لكن ممكن يحتاج اللي يربط هنا برضه يبقى دي تبع الحاجة يبقى ما يزيدش عنها لحد هنا يبقى يجب أنه ايه هيمسح بس دي والباقي هيغسل يبقى تكون على قدر الايه الحاجة لا تزيد على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لازمه نزع ما زاد على الحاجة، ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء أو شفاء ما تحتها. بخلاف الآء الخف إن في توقيت، أما الجبيرة ما فش توقيت. ماشي؟ ودي من الأشياء التي تفارق فيها إيه؟ المسح على الخفين والدليل بقى على ذلك على أنه يجوز المسح على الجبيرة أن المسح على الجبيرة ضرورة من باب الضرورات أصلا يبقى ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين يعني الحدث الأصغر والأكبر يمسح إيه في الاثنين بخلاف الإيه الخفين يبقى تاني حاجة افترك فيها المسح على الجبيرة والمسح على خفين قلنا انها اول حاجة انه المسح على خفين محدد بوقت اما على الجبيرة ليس إيه؟ ليست محددة الى ان يحلها ده وقتها تاني حاجة ايه في الخفين في الحدث الاصغر بس لكن ان اصابتك جنابه يجب أن تنزع الخفين خلافا للجبيرة يمسح له أيضا في في الحدث الأكبر لأنه من باب الضرورة ده من باب الضرورة وكده اعتبر أن المسألة ليست فيها دليل لم يصح فيها دليل لكن من باب الضرورة والضرورة كده كده أصلا هي تبيح المحظورة ماشي؟ ولا في حل تاني أصلا ولا. ماشي. طبعا بعض الرماء قالوا لا يمسح أصلا على اساس ما فاش إيه دليل لكن هم هنا قالوا إنه إذا عجز عن الغسل انتقل إلى المسح ماشي واعتبروا أن الخفين أصل في هذه يعني لها أصل من إيه؟ في مسألة الخفين وكذلك يجوز المسح على العمامة وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين مسح على العمامة والناصية وإيه؟ والخفين يبقى لو لبس العمامة لو عايز تمسح يبقى يجب أن تمسح على العمامة طيب يجب هل يجب أن تمسح ما ظهر من تحت العمامة من مقدمة الرأس أو مؤخرة الرأس تمسح عليها استحبابا لكن لا يجب تمسح عليها استحبابا لا يجب لا قالوا العمامة ماشي لأن فيها علة مشقة النزعة إنها بتبقى مكورة يبقى فيها شيء من المشقة إنك تنزع هذه هذه الأكوار وتفتلها ماشي.